فطمعت فيك وجئت بيتك ضارعا متضرعا والعيب مني قد جرى ناديت يا الله ناديت يا الله فاقبل توبتي فاقبل توبتي هذه صحيفة من تجنى وافترى وخلعت ثوبي والحياة وخلعت ثوبي والحياه وما بها ولبست ثوب الفقر اشعثا اوربا قد بابك يا رحيم ان الحمد بكل هذا الدمع يجري امهرا لبيك يا الله لبيك يا عائب قد عاب ثم ما استوفرا لبيك وخطوت نحو البيت يسبقني فمي ليقبل الحجر العتيق الأنوار فلا ثمته فلا ثمته وشفعتها وأعدتها وكتبت في سفر المحبة أسطوراً وبدأت أسعى حوله متثاقلا فمعي ذنوب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 لا شيء أحمله معي غير الذي كتب الملوك والسطار. يا رب يا قد أتيت كراك عند المقام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 واليوم قد جاء الكريم بذنبه يرجو من الرحمن عفوا ظاهرا وأنا يا عند أحجار الصفا والرحل فيه من المعاصي ما ترى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 والكل يسعى ضاحكا مستبشرا ورملت في بطن المثيل تاسيا ودعوت من جعل الكتاب بصا. فقضيت ضيت والرجاء بخالقي ان يستر الذنب العظيم ويا في ضلم يا راحلنا الي منا هذه منا هذه الجفان وتلك سنه من سرى صلوا بها, صلوا بها خمسا كما فعل الذي قد جاءكم بالنور حتى أزهارا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 وَاجْمَعْ مِنَ الْعَرَفَاتِ خَيْرًا وَافِرًا وَأَنزِلْ بِأَرْضٍ دَبَّ فِيهَا الْمُصْطَفَى وَاحْلُلْ عَلَى وَادٍ رَآهُ وَعَاصَرًا واسال صخورا هاهنا عن حجت مع المختار نورا أنوارا يا صخر نمره هل سمعت خطابه اسمعت من رزق البيان فعبرا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 فاتبع هداه تخز بخير شفاعة من خالف المختار يحشر كافرا عرفات يا جبل الدعاء يا جبل الدعاء تحي من عاشق لك في هواه تحيا يا هو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 وتفرطوا وتمذهبوا وتشرذموا والكل اصبح تائها او حائرا فتحول الافك المبين الى هدى وتصدر الجهل الحياه وفسر يا رب إني قد اتيتك بارغا من كل ند للعباد مزورا فارحم عبيدك يا جعل في علم الشريعه مبصرا يا وقبل ولا ترجع بيدك خاسرا واغفر لإخواني جميعا ذنبهم، واستر عليهم يا حليم وكثرا عرفا قاربت ساعته والقلب فيك مصورا قد شاء رب العالمين فراقنا بعد الغروب لكي أعود القهقرا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 فأتيت مشعرها ألوذ بناصري ولسان حالي قد أبان وعبرا فذكرت ربي عنده متمثلا فإذا أفضتم والهداية أشكرا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 الله اكبر عند كل قذيفه في وجه ذنبي كي اعود الله اكبر قد رميت خطيئتي الله اكبر والذنوب على الثرى الله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 اسال دورا كم عاشقت خيالو وملات عيني منه حتى ابصرا وشربت كاسا من غسلت كل لي، فغسلت كل منه طيبا عمبرا، فبدأت أسعى بالإفاضة طائفا متذللا. متضرعا مستغفرا ثم اتخذت من المقام صلاته قد جاء تنزيل الهدايه امرا وشربت من ماء السقاية زمزاما فغسلت نفسي حامدا أو شاكرا ثم اتجهت إلى الصفا بدأا به وختمت بالمرو العتيق شعائق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 فأنا الصغير فالنعمة لك والمل فأنا الصغير لبيك اللهم لبيك فقدت كل وسائلي ولقد هفوت وجئت بيتك صاغرا وشرعت بالعود الأخير إلى لا لاباس في يومين تبقى ذاكرا من اراد ثلاثه يبقى بها فكتاب ربك قد اجاز وخيرا جاء الفراق لارض مكه بعدما كان اللقاء كان اللقاء على القلوب مؤثرا فذهبت للبيت العتيق مودعا فثاقلت رجلاي انا اهجرا أنا أهجرا أنا أهجر وانهل من تلك العيون سحاب بالدمع يغلي هائجا أو فائرا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 يا بيت وادع بالسلام مسافرا طوفته بالدمع سبعا داعيا عودا من الرحمن برا طاهرا تلك المناسك قد جمعت صحيحها